بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق غاسق إذا وقب ومن شر غاسف إذا وقر ومن شر النفافات في العقر ومن شر النفافات في العقر ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد